يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم, فلهم أجرهم عند ربهم ولا قوف عليهم ولا هم يحزنون